وإذا النفوس زوجت وَإِذَا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصحف نشرت وَإِذَا السماء كشطت وَإِذَا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أُقْسِمُ بالكنس الْجَوَارِ الكنس والليل إِذَا عسعس والصبح إِذَا تنفس